شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم هبت كالريح كالريح كالريح قوية هبت كالنار كالنار, كالنار كالنار وضية هبت كالريح كالريح كالريح قوية هبت كالنار كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية قارت كالصقر أبي سارت بالعزم فتية قارت كالصقر أبي أهلاً أهلاً قافلة يا قافلة المهنية جبت الرياح قوية جبت كناك كناك كناري وضليه جبت الرياح الرياح قوية جبت كناك كناك كناري وضليه سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبي سارت بالعزم فتية Histök الصفر أبي أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هي جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل هي جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي, أهلا أهلا قافلتي قافلة يا قافلة المهنية يا بي تهب وديان جبت كنار كنار كنار وديان هبت كالريح قلبي الريح قويه هبت كنار كنار كنار اتك الصقر ابي اهلا اهلا قافلتي يا قافله المهنيه سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتقن خمسا او سته ونعول اخا او اختا نتقن خمسا او سته ونعول اخا او اختا اهلا أهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي, أهلاً أهلاً قافلتي, أهلاً أهلاً قافلتي, أهلاً أهلاً قافلتي Kerri kerri kerri, kerri güçlü. Jabet kenak هبت ك قوية قوية هبت كنا كنا كنا رمية صارت في العزم هدية صارت في السطر ابيية اهلا اهلا قاتلتي يا قاتلة نوما ما فاز كسل يوما ودعوا نقدا او لوما فالله معين ودعوا نقدا أو لوما فالله معين فالله معين, فالله معين قوما فالله معين احيو امجاد الامه لما كانت في القمة لما كانت في هذه الغممه وازيلوا بعنو الغممه عن أمجاد الأمة Yabda terri terri terri terri terri. Koyu koyu yabda terri terri terri terri terri. Sırtı ilgazm babi babi,